بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام نجد <تصفيق> الأقصى <تصفيق> الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا جميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل لا اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح اتخذوا من دوني وكيلا نَعْبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدًا لتفسدن في الأرض مروتين ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء عليكم عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ دوں پوخیل دیا وَكَانَ وَعْدُ مَنْ فَعَلُوا ثُمَّ رَدَدْنَا لَنكُمُ الْمُلْكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَجَنَّنَاكُمْ أَكْثَرَنَا فِي رَاء إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَذَا فإِذَا جَاءَ أَوَى ذُلَاخِرَتِ لِأَن سُوجُعُكُمْ عَلَى أَنْ ذُخُلُ مَسْجِدَ كَمَا دَخَلُهُ وَلِيَادْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ عَلِيمٌ تَبْصِرُ مَا لَهُمْ تَضِيرًا أَنْصَرَ وَقُمْ أَن يَرْحَمَكُم وَإِن رُجِعْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون م نی نریل نلحتی انگی وی ل فَذَنَ لَكُمْ عَذَابًا فَنِئِمَّا نری محاؤ ن تل لنگ ریمو شروع کر لی تب تب فوگ میروک لنگو دسی وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان اَمْ آنَتَ كِتَابَ الْقُدْمِ شُورَا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَّنَا بِنا فِي كَلَامِ منی نمری ن سیم فائن نمگ و ن ت وَمَا كنا حَتَّى کت رَسُولًا وَإِذَا فِي غَفَرَ حَقَّ لِي جَلْقُولُ فَدَنَّمَتْ دَمِيرَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بعد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 الی منگ اف گ هذا مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لذا سعيها وهو مؤمن فأولى كان عطاء ربك محظور فَإِنَّ نُبُوكَ كَانَ لِلأَوَابِينَ عَفُوًّا وَإِذَا قُرْبَاهَ قَضُوا الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ عَلَى أَن تذيرا. ان شکش کو نیو به كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل قَوْلًا مَّيسُورًا وَلَا تَجْعَل لَّيَدَكَ مَغْلُولًا إِلَى الْوَرِقِ وَلَا تَبْسُطْ ذَلِكَ كُلَّ البس ضيفه تقر ود ملوم من محسورا ان ربك يبسط رزق لمن يشاء بَصِيرا وَاتَّقُوا قَوْلَ أَن لَّدَّكُمْ خَشْيَةٌ إملاق مُنكَبِرا وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ وَمَن تَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ كَتَبْنَا عَلَيْهِ فِي وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا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 حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مِنَ الْحِكْمَةِ وَنَا تَجَالَّ مَعَ اللهِ لَا غَنَى عَنْ خَرَفَتِ الْقَافِ جَهَنَّمَ مَمْلُومٌ فأصفاكم ربكم بالبنين واتخى من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا الناوي ما ولقد صنفنا فيها ذكراني لنه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي تو بہانو تر کبھی تب لو سبحا نقول كان حليما نفورا واذا قر ن ج لینج ر جا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ادْعُهُ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتُ تمون است میرا میون عیل نجی لا تتبعون إلا رجلا مسحورا <تصفيق> انظر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا فلا يستطيعون لک ابن این ن قُلْ كُنُوهُ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أو فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَارَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون ان قليل وقل عبادي يقولن التي هي احسن ان بينهم ان ز كان پون رَبُّكُم أَلَمْ يَعْلَمْ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُمِتْكُمْ أَوْ يُحْيِكُمْ إِنْ يَشَأْ وَعَلَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رَبّك بِمَا في السَّماتِ وَ الأرض وَلا قَدِ فَّ بعض الن بعضًا نَّبَ وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا دور ي عنكم ولا تحيل لا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله انهم يَقْرَؤُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رب بيك كان محذورا وان من قريه الا نحنمها قبل يوم القيامه او نعذبها شديداً كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن سیلک وی ہلو تَيْنَا ثَمُدًا قَتَمُوا بِصِرَاطٍ فَوَدُّمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وإن قلنا لك إن ربك أحاط وَمَا جَعَلْنَا ل الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا ل تَلِ الْإِنْسِ وَالشَّجَرِ مَلُونَةٍ فِي الْقُرآن وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَنزِيدُهُمْ إِلَّا وإن قلنا لِآدَمَ ن إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ فسال هُوَ لِمَنْ خَلَقَ تَوْقِينَا قَالَا أَرَأَيْتَ كَذَا الَّذِي كَرُمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يوم يقِيَ مَتِي لَاحْتَنِ كَنَوَرِ يَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَال أَنَهُم فَمَا تَبِعَ كَمِنْ جهنم ما جزاء عقوب جزاء ام مفورا واستفز من بصوتك و عليهم بخيلك ورجلك وشارك هم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك سلطان بيقاك ربكم الذي يزج لكم الفلك في البحر لتتموا من فضله إنه كان بكم وإذا مسكم فِي الْبَحْرِ ضَلَّ کم تَدْعُونَ إِلَّا فلم کم برآ تم اوکے اف امین تم ع شفم جنی بل بر او شم شمر جل کم امین أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني أَرِى وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ يُرْفَضُونَ ظُلْمًا هُمْ ن سن پمن آنا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَ نیلکلی نیب لوک خليلا وَلَنُولا ان فَبَتَّ مَا كَنَ قَدِ كُنْتُمْ كُنْ إِلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا إِذَن فل ہے فلم سم تجی علينا نصيرا س لری بسو نیل پکی کلی ل احويله اقيم الصلاه لدلوك الشمس واثقل الليل وانقر الفجر نورن مشور لت کر كَمَا قَم مَحمودا وَقِن رَبِّ ادخلني مدخلا صِدقا واخرجني مخرجا صدق من لدنك سلطانا نصيرا وقل ونو نجیلینی میں اوشیفر لوگ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ غَنَاءِ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل من أمر ربي وَمَا امل میل پلیل ولا نل ہبن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 كان ب أبُوه لب إِلَّا كُفُورًا مک حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جن وَلَأَنهارَ خِلالَ لَا تَفْجِيرَا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا مَزَّمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بالله يوم الملائكه تقف يكون لك بيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين انہوں کے نیو خبر بسی or م خَبَتْ زِدْنَاهُمْ کل ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ تین ا کون اید کن برف ایب عرف سو نل کون جبیا ان گل کو س میں وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الْوَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَهُ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَانٍ إِنَّ رَحْمَتِي رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُ خَشْيَتَ الَّذِينَ فَانَقُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني فَقَالَ لَهُ ٱلْفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلي جی د لم